نواصل ا ل ق ر ا ء ة تحت عنوان أ ف ع ا ل المدح والذم فصار معنا نعم الرجل رجل في غ ا ي ة ا ل ج و د ة ف ك أ ن ه كان أ ص ل نعم الرجل رجل ن ع م ة أ ي جيد فصار معا جزء ج م ل ة بعدما كان ج م ل ة م س ت ق ل ة ولهذا نظائر نحو قوله تعالى سواء عليهم أ ن ذ ر ت ه م أ م لم تنذرهم وظننت زيدا قائما على ما مر في باب ظننت ونحو يوم يجمع الله الرسل فإن الجمل في مفعولا فاعلا منسلخة عن معنى الجملية بدليل كون مضمون الأولى مبتدأا على ما قيل وكون مضمون الثانية مفعولا ومضمون الثالثة ومضمون الجمل الصور الجملية الأولى مبتدأا ما الثالثة الرابعة بدليل على قيل هذه مضافا إليه ومبنى كلامهم أ ن الجمل إ ذ ا كانت بمعنى المفرد ف إ ن كانت علما فهي م ح ك ي ة م ط ل ق ة وان لم تكن ف إ ن كانت ف ع ل ي ة تركت على حالها كما مر علمت قال تعالى ثم لهم من بعد ما رأوا الآيات أي لهم سجنهم بابي قال تعالى بدا رأوا الآيات بدا إياه في ليسجننه بعد أي و إ ن كان ت ا س م ي ة أ ع ر ب ا ل ج ز آ ن بما استحقه مضمونهما فنصب ا ل ج ز آ ن إ ن كان مفعولا ن ح و علمت ز ي د اعرب قائما و أ الجزء ا ل أ و ل ب إ ع ر ا ب الفاعل و الجزء الثاني ب إ ع ر ا ب المفعول إ ن كان المضمون فاعلا كما في باب كان إ ذ لم يجز رفعهما كما جاز نصب المذكورتين بعد علمت إ ذ لا يرفع فعل واحد اسمين ي بلا إ ت ب ا ع ولم يجز أ ي ض ا حكايتهما إ ذ الفعل لا بد له من مرفوع به وحكي ا ل ج ز آ ن إ ن كان المضمون مضافا إ ل ي ه إ ذ لم يمكن جر اسم واحد إ ل ا اسما واحدا من دون إ ت ب ا ع ولو اقتصر على جر أ و ل ه م ا لم يكن لثانيهما إ ع ر ا ب مناسب كما كان نصب الثاني مناسبا الثاني نصب للرفع تشبيها بالمفعول و أ م ا الجمل التي هي خبر المبتدا أ و ما أ ص ل ه المبتدا كخبر كان وثاني مفعولي أ ظننت والحال و ا ل ص ف ة فليست بتقدير المفرد ولا دليل في كونها ذات محل من الإعراب على كونها بتقدير المفرد كما مر. إلى المقصود فنقول لما صار نعم الرجل دليل محل على ولنرجع إلى فنقول من مر نعم بمعنى في بتقدير المفرد وجب حمايتها لكونها فعليه ة كما في سواء في ي ع ل م أنذرتهم لكن ليس كونها بمعنى المفرد كما في سائر الجمل ا ل م ذ ك و ر ة أ ع ن ي بتقدير مضمونها بل بتقدير مفرد هو الفاعل موصوفا بالفعل وبئس خبر المبتدأ الفاعل المتقدم الأصل فاعل لأنه المعنى تنكير مفرد حيث ذكرنا موصوفا كما نعم من هو وكان الذي هو المخصوص كما ي ج ي فكان القياس أ ن يقال نعم رجل زيد ونعم رجلان زيدان ونعم رجال الزيدون إذ معنى نعم الرجل زيد, زيد رجل جيد لكنهم أن يكون الفاعل معرفا باللام كما مر في باب ا ل م ع ر ف ة لداع لهم إ ل ى ذلك وهو أ ن ه م غلبوا ت أ خ ي ر هذا المبتدا عن الخبر ليحصل به التفسير بعد الإبهام إذ له في النفوس وقع فأوردوا الفاعل في صورة المعرفة وإن كان نكرة في الحقيقة ليكون الكلام المفيد للمدح أو للذنب في الظاهر مصوغا على وجه لا الأشخاص له ليكون للمدح للذنب على لأن إذ وإن وجه مدح شخص منكور من في في في في ينكر نكرة وقع صورة أو شخص أو ذمه لا فائدة فيه فبنوا ا ئ د ة فيه ف امر المدح والذم من أ و ل ا ل أ م ر على وجه يصح في الظاهر و ا ل ج م ل ة ا ل ف ع ل ي ة كما ذكرنا في تقدير مفرد وهو الفاعل الموصوف بالفعل وذلك ل أ ن ه سلب من الفعل معنى الزمان والحدوث فصار معنى ن ع م ة جيد ف ك أ ن ه ص ف ة م ش ب ه ة ومجوز ذلك الأفعال المعنى لفاعليها كون جميع في صفات فصار نعم الرجل كجرد ق ط ي ف ة ولا يقال إ ن م ا ذكرت قريب من دعوى علم الغيب فان إ ن ل ل إليه وذلك ل أ أ ص و تدعو ه تقرر ب الاصول د ل ل ي أن ل م ص مرتفع ب ا ا ب تدعو ا ما ء ب د مبتدأ مقدر ه خبره خبر لا ل إذ ك اليه ن خبر مبتدأ مقدر, مقدر م تدخل نواسخ الابتداء نواسخ ل ع ه مقدما المدح ومؤخرا الذنب على فعل ع أو الذنب ومؤخرا عنه نحو كنت نعم الرجل ويمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم ف إ ذ ا ظهر كونه مبتدا ما قبله خبره فلو كان الخبر باقيا على جمليته لوجب أ ن يكون فيها عائد إليه و اليه ا ا ذلّام جنسا مستغرقا الاستغراق ت ر بكون وكون له ل غ ر بمنزلة العائد قد ذكرنا ما عليه والاعتذار ل و ك ن كذا م مع يبقى ل المبهم المفسر بالنكرة استغراق لأن استغراق المضمر للجنس ض م م ي غير ر استغراق استغراق ه و والنكرة د بعيدة المفسرة أيضا ا ا ل من س غ ر ا لكونها الإيجاب ا ا ق ل و في حيز ع ت بكون ذلا ي ا ل م قائما مقام الضمير على ما قاله المصنف لا يتم إ ذ لو كان في مقام الضمير لكان الضمير إ ذ ا قام قامه راجعا إ ل ى المبتدا غير محتاج إ ل ى التمييز في نحو زيد نعم رجلا وكذا في نحو نعم رجلا زيد أ ي ض ايضا لأن ل ا ض م ر اعتذار التعريف فرد فيه في فيكون زيد وليس الأندلسي الذهني أبوه إذن إذن إذن بكون كما قولك لكل ك قائم لامل المطابق ا ل م ي ر ل ر ا ج ع بشيء إ ذ لا يجوز زيد ضرب رجل مع أ ن رجل يطابق كل فرد و إ ن لم يكن فيه لام يشار بها إ ل ى ما في الذهن على زعمهم وقد مر في باب ا ل م ع ر ف ة أ ن التعريف الذهني لا معنى له فلم في المفرد بطلان الوجوه إلا أن تكون الجملة في تقدير المفرد على الوجه المذكور حتى لا يحتاج إلى الضمير يبق تقدير يحتاج بعد إذن أن تكون حتى ويؤيد كونها بتقدير المفرد دخول حرف الجر على نعمى وبئس مطردا ض كقول ا ل أ ع ر ا ب ي لما بشر ب م و ل و د ة وقيل له نعمى ا ل م و ل و د ة والله ما هي بنعمى ا ل م و ل و د ة نصرها بكاء وبرها س ر ق ة وقولهم نعمى السير على بئس العير وليس زيد بنعمى الصاحب وغير ذلك وليس وحذف القول ذلك على الحكاية وحذف القول كما ك بعضهم قال ق وحكى ل والله ما ليلي ه ما بنا ا م ص ب جانبه بمقول ه فيه ولا مخالط الليان ل أي ذ ذلك لأن ذلك في نعمة وبئسة مضطرد كثير بخلاف نعمة بنا كثير ك في مضطرد مصاحبه وبئسة و ح قطرب نعيم الرجل زيد على وزن شديد وكريم فهذه ا ل ح ك ا ي ة إ ن صحت تؤكد كون نعم ة ك ا ل ص ف ة ا ل م ش ب ه ة فيحمل ما جاء مطلدا من نحو يا نعم المولى ويا نعم النصير ويا بئس الرجل على أ ن ه منادى وايضا أ ي ض ج الرجل الرجل و دخول ولام نحو ووالله ز زيدا الابتداء تدخلان لام القسم عليهما لنعم لنعم لا ل أنهما ا ا مع م أنت إن ي ة بدون قد وهذه ل التي غرت الفراء أ ش ي هي ا ء غرت حتى ظن انهما في ا ل أ ص ل اسمان ي ولو ك ا ن كذلك لم يكن لرفع ما بعدهما وجه إ ل ا بتكلف و ل أ ج ل كون ا ل ج م ل ة ب م ن ز ل ة المفرد لم يتوسط بين جزئيها لا ظرف ولا غيره فلا فإذا في يقال نعم اليوم الرجل فإذا تقرر ذلك قلنا في نعم الرجل زيد إن زيد مبتدأ ونعم الرجل رجل زيد زيد أي زيد رجل جيد تقرر نعم نعم إن ونعم مبتدأ خبره ولم يحتج إ ل ى الضمير العائد إ لان ى ل ل م ب ت د أ الخبر في تقدير المفرد و ا ل أ ك ث ر في الاستعمال كون المخصوص بعد الفاعل ليحصل التفسير بعد ا ل إ ب ه ا م كما مر فيدخله ع وقوله ا الابتداء مؤخرا نحو نعم الرجل م نعم ل كنت نحو و يمينا لنعم السيدان وجدتما ومبرمي من حال على كل حال من سحيل وقد يتقدم المخصوص على نعم وبئس نحو زيد نعم الرجل وهو قليل ومع ذلك يستعمل الفاعل بلام ن زائده كما ر أ ي ت أ و مضمرا مفسرا بما بعده كقول ا ل أ خ ط ل أ ب و موسى فجدك نعم جدا وشيخ الحي خالك نعم خالا و إ ن م ا لزم كون الفاعل مبتدا ه م مع ا ق م ل م ب ت د ل أ ن تقدمه كالنادر ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ت أ خ ر ه ويدخله مقدما نواسخ المبتدا نحو كنت نعم الرجل وظننتك نعم الرجل والضمير في جدك نعم جدا لا يرجع إ ل ى المبتدا و إ ل ا لم يحتج إ ل ى التفسير بل هو ضمير قبل الذكر مفسر بنا بعده بقوم الذكر فالذي كالشاذ لقلته هو روي وإن لقلته في نحو ضمير مفسر مررت كان في نعم قوما و ن ع م قوما ل ي س ا ل ضميران أ ي هم والواو براجعين إ ل ى الموصوف والا إ ل م ي ف س ر و لم ض م ا يفسرا ا بنكرة منصوبة اعلم أن المبهم ي نعم و ب ئ على ل ا أ ظ ه ل ل لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث اتفاقا بين أهل المصرين لعلتين أ غ ب بين وبئسة اتفاقا إحداهما يثنى يجمع يؤنث نعم عدم تصرف نعم وبئسة فلم يقولوا نعمى رجلين و ن ع م رجالا و ن ع م ة ا م ر أ ة ل أ ن ذلك نوع تصرف ولهذا أ ج ا ز و ا نعم ا ل م ر أ ة هند وبئس ا ل م ر أ ة دعد كما أ ج ا ز و ا نعمه المرأة لكن التأنيث من المراه ا التثنية والجمع لأنهما تلحق بعض ولعلها فلذلك ا ط ر د نعمه المراه ولم يطرد نعما رجلين ونعموا ل م رجالا لا م ثنيته أ لتخصص بسبب إ ف ا د ة معنى ا ل ت ث ن ي ة والجمع و ا ل ت أ ن ي ث والقصد بهذا الضمير ا ل إ ب ه ا م فما كان أ و غ ل فيه كان أ و ل ى و أ م ا تمييز هذا الضمير فيتصرف فيه إ ف ر ا د ا و ت ث ن ي ة وجمعا و ت أ ن ي ث ا نحو نعم رجلا أ و رجلين أ و رجالا أ و ا م ر أ ة أ و ا م ر أ ت ي ن أ و ن س و ة اتفاقا منهم أ ي ض ا و أ ن ا ل ض م ي ر في ربه رجلا فالبصريون يلتزمون إ ف ر ا د ه ل ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ذ ك و ر ة والكوفيون يجعلونه مطابقا لما يقصد فيثنونه ويجمعونه ويؤنثونه وليس ما ذهبوا اليه بعيد ل أ ن ه مثل قوله ويل مها ن ر و ح ة ويا لها ق ص ة ويا لك من ليل وقد تصرف في الضمير كما ر أ ي ت و أ م ا تمييز هذا الضمير فذهب الجزولي وتبعه من شرح كلامه إ ل ى لزوم إ ف ر ا د ه والظاهر أ ن ه وهم منهم بل تجب مطابقته لما قصد عند أهل اهل ن أما عند ا ل ك و ف فظاهر ة ه ل أ ن م يطابقون بالضمير تمييزه في التثنية والجمع والتذكير والجمع والتأنيس وأما ا ب عند أهل ل ص ر ة فلأنهم إفراده إفراد لو التزموا إفراده كما التزموا ل كما م ا ض ي ر لجاء اللبس إ ذ ا قصد المثنى والمجموع وقد صرح ابن مالك والمصنف بمطابقته لما قصد وهو الحق ولا يجوز وتمييزه وإذا نحو عشرون وتمييزه الضرورة الفصل بين مثل هذا الضمير المبهم وتميزه لشدة احتياجه إليه إلا بالظرف قال الله تعالى بأسر الظالمين بدلا وإذا لم يفصل في نحو عشرون رجلا بين المبهم وتميزه إلا هذا احتياجه بين في بين في بئسر فما ظنك بمثل هذا الضمير وقد جاء شاذا بغير الظرف نحو نعم زيد رجلا واما الفصل بين ذا في حبذا وتمييزه فلجواز استغنائه عنه فلذا قيل حبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلا ولا يجوز أ ن يجاء لهذا الضمير بالتوابع كالبدل ل أ ن ه من ش د ة ا ل إ ب ه ا م كالمعدوم والاعتبار ب ت ن ي ي ز ه وهو المفيد للمقصود ويلزم هذا الضمير غالبا أن يميز وقيل في قوله ت ع ان ل مثل القوم ل ى بئس ا ذ ي إن ا ل ت م ي ي ز م ح ذ و ف أ ي بئس بئس مثلا مثل القوم حذف المضاف من الذين على أنه المخصوص أي بئس مثل القوم مثل المخصوص والأولى الذين على الذين أو أنه أي حذف حذف أ ي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم كما يجي وقد يجيء عند المبرد و أ ب ي علي بعد الفاعل الظاهر تمييز ل ل ت أ ك ي د قال تزود مثل زاد أ ب ي ك فينا فنعم الزاد زاد أ ب ي ك زادا وقال تعالى ذرعها سبعون ذراعا أ ي ذراعها اذ المصدر لا يخبر عنه ب أ ن ه سبعون ذراعا وهذا كمجيء الحال في قم ق ا ئ م ا و ت ع ا ل جائيا ل ل ت أ ك ي د ومنع سيبويه ذلك ل أ ن وضع التمييز لرفع ا ل إ ب ه ا م و ت أ و ل البيت بتزود مثل زاد أ ب ي ك زاد ا حال على ع مثل أن من م ف وقوله ل تزود زادا وهو و تعالى ذرعها مصدر بمعنى المفعول أ ي مذروعها أ ي طولها ا ا سبعون ع ذ ر قوله أ و بما مثل فنعم ماهي اختلف في ما هذه فقيل كافه هيات نعم وبئس للدخول على الجمل ل قيل قلما وطالما قال الأندلسي هذا بعيد لأن الفعل لا يكف لقوته وإنما ذلك في الحروف فالأولى قلما كما يكف وإنما هذا في بعيد في في وقلما مصدرية ويمكن أن يقال إ ن م ا جاز أ ن يكف نعم وبئس عن فعليتهما لعدم تصرفهما ومشابهتهما للحرف إ ل ا أ ن ه يحتاج إ ل ى تكلف في إ ض م ا ر المبتدا في نحو فنعم ماهي وقال الفراء و أ ب و علي هي م و ص و ل ة بمعنى الذي فاعل نعم وبئس والجملة بعدها صلتها ففي قوله تعالى بئس ما اشترأوا قوله ففي أن يكفروا أنفسهم نعم وبئس بئس به ما فاعل وأن مخصوص وفي أ ي ك ر و مخصوص و ف قوله تعالى إن المخصوص ل ه ن ع ما يعظكم به ل محذوف ويضعفه ق ل ة وقوع الذي مصرحا به فاعلا ل ن ع م ه وبئس ا ولزوم حذف ا ل ص ل ة ب أ ج م ع ه ا في فنعماه ي ل أ ن ه ي مخصوص أ ي نعم الذي فعله الصدقات وكذلك قولهم دققته دقا نعما ويضعفه ق ا ل س ب بمعنى بمعنى و والكسائي هو لكونه وهي مخصوص و ي الشيء الشيء هي ذي ي ه فنعمه ما تامة فما الفاعل اللام معرفة فمعنى نعم عدم مجيء ما بمعنى, المعرفة التامة أي بمعنى الشيء م التامة بمعنى ع ر ف ة ا ل أي في غير هذا الموضع إلا يقال ما حكى سيبويه أنه يقال إ ن ي مما أ ف ع ل ذلك أ ي من ا ل أ م ر و ا ل ش أ ن أ ن أ ف ع ل ذلك قال و إ ن شئت قلت إ ن ي مما أ ف ع ل بمعنى ربما أ ف ع ل كما يجيء في الحروف بلى يجيء ما بمعنى لدي الموصولات يلزم الموصوف المخصوص يجيء شيء عتيد غير في وأيضا أي ما إما موصوفة هذا ما لدي عتيد أو غير موصوفة كما مر هذا نحو أو حذف الموصوف أي المخصوص و إ ق ا م ة ج م ل ة مقامه في نحو نعم ما يعظكم به ولبئس ما شروا به أ ن ف س ه م وهو قليل كما ذكرنا في باب النعت في قوله أ ن ا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أ ض ع العمامه تعرفوني ف ج ع ت بِهِ الْبَقِيْعِ إِخْوَانَهُ يَوْمَ البقيع حَوَادِثُ الْأَيَّامِ أي فجعت ت ف ويجوز أ ن يكون تخرج في قوله تعالى كبرت كلمة تخرج ص ف ة مخصوص محذوف و أ ن يكون ص ف ة التمييز المذكور والمخصوص محذوف أ ي قوله م وفي قوله تعالى بئس به أنفسهم ما أن اشتروا يكفروا يجوز أن يكون على هذا يجوز يكون القول به أن أن على أ ي كون ما بمعنى الشيء وقوله اشتروا به أ ن ف س ه م ج م ل ة م ت و س ط ة بين الفاعل والمذموم بيانا لاستحقاقه الذم ذ محذوف بذل ذلك م م من المذموم أو خبر مبتدأ محذوف والجملة بيان للمذموم قال الزمخشري والفارسي في أحد قوليه ما نكرة مميزة و فقوله يكفروا أو والفارسي قوليه أحد في قال أن بيان نكرة خبر م ن ص و ب ة إ م ا م و ص و ف ة ب ا ل ج م ل ة والمخصوص إ م ا محذوف كما في قوله نعما يعظكم به أ و مذكور كما في قوله تعالى بئس ما اشتروا به أ ن ف س ه م ان يكفروا أو نكره غير موصوفة نكره او ن ف ن ع م هي وقولهم دققته دقا ولا ك د فاعل نعم ر معنويا ل أ ن ه لا يكون إ ل ا للمعارف كما هو مذهب البصريين وهذا المعرف باللام في معنى النكره كما بينا ويجوز ت أ ك ي د ه لفظا نحو نعم الرجل الرجل زيد وقد يوصف كقوله تعالى بئس الرفد المرفود وقال نعم الفتى المري انت اذا هم شبوا لدى الحجرات نار الموقد خلافا لابن السراج قال ل أ ن ا ل ص ف ة م خ ص ص ة والمقصود العموم و ا ل إ ب ه ا م وليس ق ا إن المرفوض ا ل مذموم م ر و بدل الفتى ل من و ي بشيء ل أ ن ا ل إ ب ه ا م مع مثل هذا التخصيص باق إ ذ المخصوص لا يعين فهو كقوله تعالى ولعبد ا مؤمن ولا يمتنع عند أ ب ي علي والمبرد وهو الحق خلافا ل غ ي ر ه م إ س ن ا د نعم وبئس إ ل ى الذي ا ل ج ن س ي ة وكذا من وما و أ ع ن ي ب ا ل ج ن س ي ة ما تكون صلتها عامه وفي نهج البلاغة ولنعم دار من لم يرض بها دارا قال فنعم مزكا من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سر و إ ع ل ا ن وتقول نعم الذي هو عبد زيد و أ م ا إ ن كانت صلتها م خ ص و ص ة نحو نعم الذي كان, في كان اليوم في الدار و ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى شخص معين فلا يجوز إ ذ يلزم فاعلها ا ل إ ب ه ا م وقد ي ر د فاعلها منكرا مفردا نحو نعم رجل زيد أ و مضافا إ ل ي ه كقوله فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عثمان بن عفانا وهو قليل وقد روي مر بقوم نعم بهم قوما والباء في الفاعل لتشبيه نعم بفعل التعجب وهو أ ف ع ل به وتدمينه معناه فكأنه في كقوله أنعم أي لأن نعم نعم بهم هذه عليه قيل قوما وقد شيئا تدخل الباء المخصوص كقوله عليه السلام نعم بالمال الصالح للرجل الصالح أي نعم شيئا المال الصالح لأن المخصوصة هو في المعنى متعجب منه ها هنا وقد روي مررت بقوم ن ع م قوما بالحاق الضمير البارز وهو قليل كما ذكرنا وقال أبو علي إنه سمع نعم عبد الله زيت وبئس وهو وينبغي يكون الله الله أنا إن كان كذا وهو شاذ إذ الفاعل ليس بمضاف إلى المعرف الجنسي وينبغي أن يكون هذا على ما أجاز ابن كيسان علي ليس إلى على أن عبد عبد سمع نعم زيت إنه إن إذ بمعنى من تنكير المضاف لا مانع فيه من التعريف ل ن ي ة الانفصال كما مر في باب ا ل إ ض ا ف ة وقد روي شهدت صفين فبئست الصفون و ا ل أ و ل ى أ ن يكون هذا و إ ن كان أيضا خلاف ا ل أ ص ل مما ترك تمييز ضميره أي بئسة بقعة فبها قولهم فاعل ونعمة الصفون فالصفون مخصوص لا فاعل ومثله مخصوص أ ي ف مرحبا بهذه ا ل ق ض ي ة و ن ع م ة هي فالتنييز المخصوص حذفا معا وقد يؤنث نعم وبئس و إ ن كان فاعلهما مذكرا لكون المخصوص مؤنثا نحو ن ع م ة ا ل إ ن س ا ن هند قال ذو ا ل ر م ة أو الزور حرة عيطل البلد ثبجاء مجفرة دعائم مجفرة نعمة زورق وكذا يؤنث الفعل و إ ن كان المميز مذكرا ل ت أ ن ي ث المخصوص كقوله تعالى ساءت مستقرا وحسنت مستقرا قوله ه وهو أو مبتدأ ما قبله خبره أو خبر مبتدأ محذوف قال ابن خروف لا يجوز إلا الخبر خبره محذوف أن يكون يجوز عليه وحكى الأندلسي نواسخ س عن وحكى مثله وهذا الذي نصرناه الذي من、قبل. قوله ب ل ق وشرطه أ ي شرط المخصوص م ط ا ب ق ة الفاعل يعني ينبغي أ ن يصح إ ط ل ا ق ه عليه وبئس مثل القوم م ت أ و ل ب أ ح د وجهين إ م ا على حذف ا ل مضاف أ ي بئس مثل القوم مثل الذين أ و على حذف المخصوص والذين ص ف ة القوم أ ي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم أي مثل م ل ا ذ ك وشرط ر ي ن و المخصوص أ ي ض ا أ ن يختص ل أ ن ه للتخصيص بعد ا ل إ ب ه ا م فلا يجوز نعم ا ل إ ن س ا ن رجل إ ل ا أ ن تصفه بما يرفع الجهاله ولا يمتنع, ولا يمتنع اعتراض نعم بذيوله بين العامل ومعموله لأنها كالجملة الاعتراضية نحو قولك أبصرت ونعم الرجل أبصرت نحو ونعم هو زيدا ويجوز بالفا ء نحو فنعم الرجل هو ق وساء ل ه و مثل بئس ا نحو ساء مثلا القوم اعلم أ ن ه يلحق بنعم وبئس ا كل ما هو على فعل بضم العين ب ا ل أ ص ا ل ه نحو ض و ف الرجل زيد أ و بالتحويل إ ل ى الضم من فعل أ و فعل نحو رموت اليد يده وقضو الرجل الرجل زيد بشرط تضمينه معنى التعجب ولهذا ك ث ر جرار فاعل هذا الملحق بالباء وذلك لكونه بمعنى أ ف ع ل به نحو ظرف زيد أي أظرف أ ويكثر ي به ض اي استغناؤه عن الألف واللام كقوله تعالى وحسن عن كقوله أولئك ف ر ق ا و ر ف ي تمييز ق ا ل إ به ه ا حال ن أولئك وقيل حال ونحو و ل ق وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعدما م ت أ م ل ي ما فيه ز ا ئ د ة وكذا في قولهم شد ما أ ن ك ذاهب و أ ن فاعل شد ويجوز أ ن تكون ما فيهما كما في ن ع م ة و م ت أ م ل ي و أ ن م خ ص و ص ا ويضمر فاعل فاول المذكور كثيرا على وفق ما فاعل وفق على قبله ويضمره نحو جاءني الزيدان وكرما أ ي م ا أ ك ر م ه م ا ولم يجز ذلك في نعمه وبئس وذلك لعدم عراقته في المدح والذم وكونه كفعل التعجب معنا قوله ومنها حب ذا وفاعله ذا أصل حب قوله ولا يتغير يعني لا يثنى ذا ولا يجمع ولا يؤنث بل يقال حبذا ل ز ي د ا ن وحبذا ل ز ي د و ن و ح ب ذ هند ولا يقال حبذا ن ي ولا حب أ و ل ى ولا حب تا ء ل أ ن ه مبهم كالضمير في ن ع م وبئس ف أ ل ز م ا ل إ ف ر ا د وخلع منه ا ل إ ش ا ر ة لغرض ا ل إ ب ه ا م ف ح ب ذ بمعنى حب الشيء وعند المبرد وابن السراج أ ن تركيب حبه مع ذا أ ز ا ل ف ع ل ي ة حبه ل أ ن الاسم اقوى فحبذا م ب ت د أ والمخصوص خبره أ ي المحبوب زيد وقال بعضهم بل التركيب فالغلبة كبعض فحب حب أزال اسمية ذا لأن الفعل هو المقدم فالغلبة له وصار الفاعل كبعض حروف الفعل فحب ذا فعل والمخصوص فاعله وإذا دخل لا على اسمية ذا وصار ذا وإذا ذا حروف هو وافق بئس م ع ن ا و ا ل أ و ل ى أ ن يقال في إ ع ر ا ب مخصوص حبذا إ ن ه ك إ ع ر ا ب مخصوص نعمه اما مبتدا أ و خبر م ب ت د إ لا يظهر كما قاله قوم هناك لكن لا تعمل النواسخ في هذا المخصوص ولا يقدم على حبذا وقال بعضهم المخصوص بعد حبذا عطف بيان اللذاء وكان ينبغي أن يجوز الدعاء يجوز بعد ينبغي عطف أن مثل ذلك يجوز ادعاء ل مثل ذلك في مخصوص نعمه وبئس إ ل ا أ ن دخول النواسخ يمنع من ذلك انتهى الشريط السادس والعشرون من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط السابع من والعشرين وله على لرضي شرح بقية